بوك تو تريز دسمت دي ديوني تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون. تعطل السيارة تعطل السيارة كور إرتفا كا بنزين أسبيو اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود ماني ماشيناي اير تاورا معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر ڤايوس هل يمكنك تغيير الاطار هل يمكنك تغيير الاطار من إنيبيتشيامي بارس ليتري ديزل دغفيلاس احتاج عدة لترات ديزل عدة لترات ديسل. ليس معي بنزين بالمرة ليس معي بنزين بالمرة مسير ز كان هل عندك جالون بنزين احتياي؟ هل عندك جالون بنزين إحتياتيكر <تصفيق> استمراتبيزيت أين يمكنني أن التصل بالتلفون أين يمكنني أن التصل بالتليفون؟ man ir nepieciešams avārijas dienests bujātās automašīnas pārvietošanai Ahتاج لخدمة سحب سيارة Ahتاج لخدمة سحب السيارة اسمك لēju remontdarbniecu أبحث عن كراج تصليح أبحث عن كراج تصليح Te, no ticis, ir noticis saiksmes negadījums. Lakad vakā hädisū se jarā. Lakad vakaā hāddit Kur ir tuvākais telefons? Aina jūžadu akrabu telefon. Aina jūžād akrab telefūnu? Vai jums ir līddzi mobillais telefons. Hemāa žuelwi? هل معك جوال؟ ممس ir nepieciešama palīdzība. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. izsauciet ārstu. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. اتصل بالشرطة. At bez šurta. Jūsu dokumentus lūdzu. Ruhsatuka min fadlik. Rahsak min fadlak. Jūsu autovadītāja apliecību lūdzu. Ruhsatulki jāā min fadlik Rahsak elkajādā min fadlak. Jūsu kravas mašīnas vadītāji apliecību lūdzu. رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك